والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم في ما عرضتم به من خطبة نساء أو أكنات في أفوسكم علم الله أنكم ستذكرون لهن، ولكن لا تواعدهن سرا، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا.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 111. وأن تعفوا أقروا للتقوى 112. ولا تنسوا الفضل بينكم 113. إن الله بما تعملون بصير